ثلاثة استمع إلى الحوار الآتي ثم تحدث عنه مع أصدقائك في البقالة مرحبا يا عمي حسين كيف حالك؟ بخير الحمد لله وأنت كيف حالك؟ وأنا بخير أيضا شكرا جزيلا أمي بهاج إلى بضعة أشياء هل هذه الأشياء توجد لديك؟ ماذا توجد في قائمة اللوازم؟ توجد علبة من الشاي علبتان من الحليب إسنتا عشرة بيضة كيلو من الزيتون والجبن ألا تريدين شيئا لنفسك؟ أنا أريد علبة من البسكويت هل تريدين شيئا آخر؟ لا شكرا. بكم المجموع؟ المجموع تسعة عشرة ليرة تفضل شكرا جزيلا يا بنتي أفضل مع السلامة